عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شطه مستقيرا ويطعمون الطام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 وَجَزَاهُم بِمَا أَصْبَرُوا جَنَّتَعْنَّابٍ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا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 ويسقود فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منفورا وَإِذَا رَأَيْتَ فِئَةً مَّرَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا تَعَالَى هُمْ فِي ثِيَابٍ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا قَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء